وَلَلْهَدْيِ وَلَلْقَلَائِدِ وَلَا آمِّينَ مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوى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 وَإِن كُم تُم م الضَّ أَوْ على سَفَرٍ أَجَ حَد مِنْكُم مَِلهَّائِطَ أَوجَ حَد مِنْ كُم مَِ الغَائِطِ أَ ل مَسْتُمِّسَ أَفَلَم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 ু খু কৌ মিনি সুহদিসমু কৌ মিন্ তিলু ই কোয় الله ইং বিম الصَّالِحَاتِ আিলু সিল ফিরত নী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 إسرائيل وابعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم তুম হুম কর তুম্ হাসন লউ কিরউ ফির কুমস আতি কুম ওখিল কুম্জন্যলা উদখিল কুম্জন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 কুম তুম তু ফোন কি বিয় ফুং কদ يهدي به الله من اتبع মানহু শুব السلام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 ইং কদী ওক দুঃ্ন উল্লাহি হেব্বুলিময়ুকু বিকুম বুষ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 إِجْعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ دُخُولُ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا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 لَ رَجلانِ مِنَّْينَ يَخافُونَ أَن عَمَ اللهَّهُ عَلَيهِ مَدُخُلُ عَلَيهِمُ الْ عليهم البَابَ فَإِذاَا دَخَلْلتُمُهُ فَإِنكُمْ غَالِبُون وَعَلَ اللهَّهِ فَتَوَككَّلُون إِكُم تُم قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَٰهُنَا قَاعِدُونَ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 ইবক্ত ইল কালিত أَخَافُ মা আনবি ইলাই তুল ইহমী ইরিআ তবু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 মিন আজলি দালি কত বালবী ইস্র ইল অন্য হুম কত নপসং বি নফসিং ফসদুই ফখ অন্যম ফম কোথা সজমি ঔ অমন আহ্য ফম اَحْيَيْنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ مُسْرِفُونَ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 দুফুর الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 িদূন হু বিহরিজি নিন ওলাহু মা কতুফ কৌ ঐ দিয়াহু ম যম مِنَ কলমিন হকিমি বাদি উল্লি অসলহ ইন্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 يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن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 ই হু হিবুল ও কেসিমো দৌরা কবল মু صَنَّتِ التَّوْرَاةُ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهِنَّ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادوا وَالْرَبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا سْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشَوُوا النَّاسَ وَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْسَوْا وَنَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٍ ফ কবী ফু ফল কহ মুিমি بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا, ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين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 ত্যাহ অহু মজি লিখু জল মিং কুম শির وَلَ شَ اللهَّهُ لَجَعللَكُمْ أَُّتَ وَاحِدَتَو وَلَِّ أَبْلُ وَكُمْ فِي مَا أَتَكُمْ فَسْتَبِقُ الخَيير إلَ اللهَّهِ مَرجِعكُمْ جَمع فَيُونَبِّعُكُمْ بِمَاكُمْ تُم فِيهِ تَخْتَلِفُون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 فَإِن تَوََّ فَلَم أََّ مَا يُريدُ اللهَّهُ أَ يُصبَهُ بِبَعْضِلُ نُوبِِم وَإِنَّ كَثِيير مِنَ النَّاسِلَ فَاسِقُون أَفَحُكمَ الْجَهِلتَ بغُون ومن أحسن مِنَ الله حكماً لقوم يوقنون. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ সর بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ অউলিয় بعض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشًا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 দীন আনু উল ইন আলহিজ ইন্নিকৎ মসলীন আনুম يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين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 সিউ নালী ইলি কুমুল্লাহু অসুবীন আমি মুহুম র্ল অসু হু অল্লী নমনুফ ইন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 مِنَ الذيذ نَأَوتُ الْكِتابَ مِن قَبلَلِكُمْ وَلْكُفَّارَ أَْلَ وَاتَّقُ اللهَّهَ إِ كُتُم مُؤمِنِ وَإذَا نَ دَيْيتُم إلىلَى الصَّلَاتِ التَّخَذُهَا هُزُوَ গানি কবি অন্ন হুম কৌমুল কিলু কুড় অহল কিতা বিহল أَن মিন্ন ইন্ন أَن ইন্ন বিল্লি وَمَا لِينا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ মল্লু লহু কবি বালি জল মিনহু মুল কির দত عن سواء السبيل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 قُلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَذِيدُ نَكَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الرَّبِّ طُغْيَانًا وَكُفْرًا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 ইসর ইহরী ও وَرَبَّكُمْ انَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ومأواه النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ইহু كفر الذين, إله إله الذين كفروا منهم عذاب হুমি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 وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ اُنْظُرْ أَنَّ يَفْكُونَ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 টল কিতাবু ফিদিন কুম করল হাতিও তত মিং কদ বলু মিং কবু বলি রু বলু ইস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 وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ, ما اتخذوهم أولياء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ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 ুন নব্ব না হিও আমাজ না মিনল শক্তিও নকমাও দুল নব্ব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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرَّسُولَ তুই রসুলে تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ উলভি লাইন আনু আলিহা হু ফিম পাইমু ই মত কৌয় মানু আতিম মত কৌয় মত কৌ আসনু يا মোসিন আলী না কুমুল্লাহু বিষয়ালু مِنَ টনালুহু ঐ দি কুম ও মাহু কুমলি আলামু মিয়া হাফু বিল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 ওনৌ قَتَلَهُ হুমিং কুমুত্মিদ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ মিং কুম হ দিয়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 জালামিয়াম শিবল হরমিয়াল ইলি ذَلِكَ তলম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 লগীন আনু লা তস অলুান আসিয়াল কুমতসু কুম ইং তস আলুান হী নয়ু নু তুব দল কুম আহ غَفُورٌ থিম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 فَإِنْ عُثِرَ عَلَاهُما اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومانَ مَقَامَهُما فَآخَرَانِ يَقُومانَ مَقَامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانُ فَيُقْسِمَانِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنَا بِالشَّهَادَةِ على وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القوم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 وَإِذَاعَلَم تُكَكتابابَ وَحكمَةَ وَتوراتَ وَإِنج وَإِذْ تَخلُقُ مِنَ الطينكَ هيَيئَة الطَّيْرِ بإذنِي فَتَافُخُ فِيهَا فَتَكُُ طَيرًا بإذني وَتُبَرِئُ الْ الأكمَهَا وَْأَبصَ بإذنيِي وَإِذْ تُخِرج الْ المَوتَ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 وَإِذ أَوْ حَتُ إلىلَى الحَوَارينَ أَن آمِنُوا بِ وَبَِسُولِ قالَاُ آممَن قالَا آممَن وَشْهَدَ بِأََّنَا مُسلْلِمُ ই مِنَ হওয়ারু নয় শিয়র্বুক ইদ মিনস কুহ ই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 مبزِلعَلَن مائِدَةَ مَِ السَّم تَك للَ عيد تك لَنا عيدَ لأَون وَآخرِن وَآيَةً مِ وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه, أعذبه عذاب الله واعذب به احدا من العالمين واذا قال الله يا عيسى ابن مريم ا انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله কল শুব হময় কু নুী অ ইং তু কু তু ফদি তাল মু